فان فا اصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ